شبكة مزامير آل داود تقدم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيظ الأرحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار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 لَمَّا رَدَّ لَهُ وَمَا لَهُم مِّن دُونِهِ مِن وَلِيٍّ هُوَ الَّذِي يُرِيكُمُ الْبَرْقَ خَوْفًا وَطَمَعًا وَيُنْشِئُ السَّحَابَ سِقَاقًا وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ وَالْمَلَائِكَةُ مِنْ خِيفَتِهِ ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال له دعوة الحق والذين يدعون مِن دونه لا يستجيبون لهم بِشَيْءٍ إلا كباسق كفيه إِلَّا كَبَاسِطَ كَفَّيْ إِلَى الْمَاءِ لِيَبْلُغَ فَاهُ وَمَا هُوَ بِبَالِغِ وَمَا دُعَاءُ الْكَافِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالٍ وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَظِلَالُهُمْ بِالْغَدُوِّ وَالآصَالِ الله أَكْبَرُ سَجَدَ وَجْهِي قل من, قُلْ مَنْ رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ قُلْ اللَّهِ قُلْ أَفَاتَّقَذْتُمْ مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ لَا يَمْلِكُونَ لِأَنْفُسِهِمْ نَفْعًا وَلَا ضَرًّا قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرِ أم هل نیل خالق كل شيء وهو الواحد القهار ک انزل من السماء ماء فسالَت اوديةٌ بقدرها فسالَت اوديةٌ بقدرها فاحتمل السيل زبد الضبابا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 كَذَالِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمُ الْحُسْنَى وَالَّذِينَ لَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُ لَوْ أَنَّ لَهُم مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا وَمِثْلَهُ مَعَهُ لَافْتَدَوْا بِهِ أولائك لهم سوء الحساب ومأواهم جهنم وبئس ملهاد الله اكبر